119. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمالكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتووا بأموالكم محصنين غير مسافحين فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ ط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 والله هو الغفور الرحيم يريد الله ليبيّن لكم وينزيكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد ال يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أن 119. فأكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما 110. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا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 للِررجَال نَصبُ مِم مَكْتَسَبُ وَلِِّسَائِنَ صِيب مِم مكْتَ سَبنْ وَسْأَلوا اللهَّه مِ فَْلِهِ إِ اللهَّ, الله كانَانَ بِكُلِّ شيءَيء عَمَا وَلِكُلّ جَعلن مَوَالَ مَِّ تَرْكَ الْوالدَان وَْأَقَابُون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 122. ونفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا